كل الطعام كان علا لبني إسرائيل إلا ما حظم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا للتوراة فاتلوها إن كنتم صادثين فمن اللَّهِ على الله بَعْدِ من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدف الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشرفين. إن أول بيت وضع للناس للذيب بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حفظ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 وطائفة من الذين الكتاب ما لكم وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فكبرون الا صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا, بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون إِلَى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر واولئك هُمُ المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقترفوا من بعد ما جاء لهم البينات لَهُمْ لهم عذاب عظيم يوم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمالكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين من يضبط وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريده المذل العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أبرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكي وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون غربت عليهم الذلة أينما تطفون إلا بحل من الله وحل من الناس وباءوا, وباءوا بغضر من الله وغربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكترون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون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 والله عليم للمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها غاربون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرون أصابت, أصابت حول قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بنت البغضار من أفوالهم وما تطي صدورهم أكبر قد لكم الآيات إن كنتم تعتلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب, بالكتاب كله وإذا لكوكم قالوا قَالُوا آمَنَّا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقول للمؤمنين أذن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فوره ماذا يمدركم ربكم بخمسة آلاف من الملاركة مسوومين وما جعله الله إلا رشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع من الذين كفروا أو يكبتهم فينقربوا خالبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فلنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يرضب لمن يشاء ويعذب من يشاء والضار رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لبار أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وعطي الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السران والضران والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولاك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ونعم أجر قد مِنْ من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا برام للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون لن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمَنُوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحفص الله الذين آمَنُوا ويمحق الكافرين أَمْ حسنتم أن تدخلوا الْجَنَّةَ على ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنبرون وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو كتلا قلقتم على أعطابكم ومن ينقلل على عكبين فلن يضل الله شيئا وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتهي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتهي منها وسنجد الشاكين وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والضعف يحب الصادين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لَنَا ذنوبنا وإصراطنا في أمرنا وتبت أقدامنا, أقدامنا أنصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المبسنين يا أيها الذين آمنوا ان الَّذِينَ كَفَرُوا كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا بَلِ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب لما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا النار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 إذ تصعدون ولا تنهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأفابكم غمّا, غما بغم لكي لا تحجنوا على ما فاتكم ولا ما أصاركم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعسا يغشى طالفة منكم رضائف قد أهمتهم أنفسهم يظنون لله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يحقون في أنفسهم ما لا يريدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لمرضى الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتغي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بلا تصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك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 وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا قالوا لو نعلم كتالا ما اتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرأ منهم للإيمان يقولون بأفوالهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لهم أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أنواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فيحين بما آتاهم الله من فضله ويسترشرون بالذين, بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون